Bismillahirrahmanirrahim Suratun anzalna hawa wa faradna hawa wa anzalna fiha ayaat in bayinat wa anzalna fiha ayaat in لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجَلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزانية لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مشركة وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون illa'llezine tebû min ba'de zalika ve eslahû fe inne'llâhe gafûrun rahîm vellezîne yermûn ezvâcehum ve lem yekun lehum فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا اخره لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 ب إذ قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا هذا بهتان عظيم يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِفْلِهِ أَبَدًا إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ve la yatelülü al-fazl min kım ve sert ay yutululü al-qurb ve al-masa kin ve al إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وآخرة لعنوا في الدنيا وآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم. السننتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم اذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيفين والخبيثون للخبيفات و الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يوذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم Allah yâlem ma tıbdun ve ma tektun. Qul il Muminin yıbdu min bilcârihim ve yipfaz fırujehim zâl k azkallem.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 ne avabihin, أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إن من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تكره فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ضربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْفَالَ لِلْنَاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتِ نَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِي هَذْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْرُّدُوءِ وَلَا رجال الله تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقفن يوما تتقلب فيه القلوب ولبسات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 أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيء.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 ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي لها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Alem taraan Allah yusbbihulhu man fi al-asmaati ve al-ardi ve at-tayir safat. Kulluun qad alim salatehu Vallahi mülkü themavat ve lardi ve ila Allah il macir. Alam tara Allah yuzgi sehaban, tummay oluf beyine tummay jugaluhur kaman tummay jugaluhur kaman. و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيها من برد فيصيب به من يشاء و يصرفه يشاء Yakadu sana barquhi yethab bilabcılar, yuqalib Allahu laila ve nihar. İnnefi zâlik lağberleli ulabcılar. Ve Allahu xalak Fəmin hım mey yemşi əla bıqnihi, və fəmin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 veye onlar Allah'a ve Rasulüze inanıp onları dinledikten sonra bir gruplarından birini seçtiler. Bundan sonra إلى الله ورسوله ليحكم بينهم, ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم الذعنين أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْرُ أَمْ يَخَافُونَ أَيِّ يَحِيفَ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُّلَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ إِذَا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون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 إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 ve aqimü salat ve aatü zekat ve atriğü rrsulu lعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤهم الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملك تيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابَكُم مِنَ الظّهيرةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشاءِ ثَلَاثُ عُوراتِ الَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ bazı kum, ala كَذَلِكَ Kzalik yubeyin Allah, l kum layat ve Allah, alim hakim. Ve zaba la yalq falum kum, alum fal yasta zinu k والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح 111. Falyıs عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على لعما حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج وَلَا عَلَائِنَةٍ فَسُكُمُوا أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَن تَأْكُلُوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان جميعا واشتاتا.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 İnne Mülûmen olanlar Allah'a ve Ressulü'ne iman edenlerdir. Ve eğer onlar Allah'ın emriyle birlikteyse, onlar gitmezler. Ve eğer جامعılm yelhavu hatta yastažnou. İnna lüzin yastažnou nek ölaik. Lüzin yümenûn bîllahi ve rəsûlî. Fâiða yastažnuk lı ''İn الله غفور رحيم'' ''La تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا'' ''Qد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا'' فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنَةٌ لَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لِيَمْ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالرَّضِّ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْ علم علي و يرجعون إليه فيُنبئه بما عملوا والله بكل شيء عليم